قوله تعالى ومن يفعل ذلك أي موالات الكافرين ومن يفعل ذلك أي موالات الكافرين في نقل الأخبار ليهم وإظهارهم على عورة المسلمين فليس من الله في شيء أي فليس من دين الله في شيء وكما تقدم معكم كلام سعدي فإنه قد انقطع الله وليس له بذن الله نصيب لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان فالإيمان يدعو كما تعلمون بموالاة الله موالاة رسوله موالاة المؤمنين موالاة أولياء الله سبحانه وتعالى وينهى عن موالاة الكافرين وأعداء المسلمين وهذا الصنيع خلاف ما يدعو إليه الإيمان فلذلك من سلك هذا المسلك ووانا الكافرين فليس من الله بشيء وهذا وعيد شديد فليس له من الله ولاي وقد انقفع ربه سبحانه وتعالى وليس له في دين الله نصيب فهذا مواله بمعنى تولي تولي الكافرين مواله مطلقة يكفر بها الشخص والعيادة بالله قال فليس من الله في شيء أي ليس من دين الله في شيء ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا منهم تقاف فهذا استثناء من الله سبحانه وتعالى فهذا يرخص له الذي يتقي من الكافرين تقاتا ويخاف على نفسه فيحل له أن يفعل هذا الأمر ما يحصل به دمه وهو ما يسمى بالتقية والتقية تكون باللسان ولا تكون بالجنان كما قال ذلك ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله ليست التقية بالعمل وإنما التقية باللسان وما إعان لهم وغير ذلك فهذه ما هي تقية يعينهم على المسلمين يعينهم بالمال يعينهم بكل شيء يحصل لهم به قوة على أهل الإسلام وظهور على أهل الإسلام فهدموا ألاه العياد بالله تولي لهم وصل الله العافية ولكن المقصود إلا أن تتقوا منهم تقاه أي تخافوا على أنفسكم فيحل لكم في هذه الحالة أن تفعلوا ما تعصموا به دماءكم من التقية باللسان واظهار ما تحصل به التقية والتقية ماضية إلى يوم القيامة كما يقول الحسن رحمه الله ليست من سوخة فالتقية إلى يوم القيامة إذا خاف الشخص على نفسه من أعداء الله وخاف على ماله خاف على عرضه فلا بأس أن يتقي من هذا العدو تقاتا فإن الله خصله إما أن يظهر له الموافقة في الظاهر مع إبطان المخالفة مع إبطان المخالفة أو يظهر له ما يرى أنه يدفع به عن نفسه القتل والأذى من الترحاب به وغير ذلك من الكلام الحسن معه من الكلام الحسن مع حتى يتق شره فهذا لا مانع إذا ظهر أعداء الله على أهل الإسلام وكان ليس لأهل الإسلام حول ولا قوة فلهم أن يتقوا تقاتا من الكافرين ويظهر لهم ما لا يطنون يظهرون لهم ما لا يطنون ويظهرون له من وافق في الظاهر إلا من أكره وقلبه مطوئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدرا فهذا الذي يتضرر وأما من أظهر شيئا موافقة في الظاهر بلسانه فقط أو أظهر لهم كلاما حسنا ومعاملة حسنة يتقي بها شر هؤلاء الأشرار فهذا لا بأس ما فيه مانع أما أنه يعينهم إلى آخر ذلك فهذا حرام لا يجوز هذه ما هي التقية صارت صارت التقية في هذا الزمان من شعار ووافق ولكن تقيه مع أهل الإسلام ومع أهل الإيمان ومع أهل الخير حتى يتقوا ويدفعوا عن أنفسهم القتل فإنهم يبطلون الزندقة والكفر بالله سبحانه وتعالى فربما أظهروا لأهل الإسلام ليتقوا من أهل الإسلام دقاتا هذه تقيية المنافقين محرمة تقيية المنافقين محرمة وأما تقيية المسلم ليتقي شر أعداء الله إذا ظهروا على بلاد الإسلام فهذه ماضيه إلى يوم إلا أن تتقوا منهم دقاء فهذا جائز فتقية المنافقين والرافض الزنادقة هذه محرمة فإنه ربما أظهر لها الإسلام شيئا موافقة فالظاهر مع إبطان القفري ومع إبطان السب والتشديع لأصحاب رسول الله واتهام اهل الإيمان بما ضرأهم الله منه فهؤلاء لا شك أنهم ما تنفعهم هذه التقية بل تزيدهم إثما على ما هم عليه من الإثم والعياذ بالله لكن المسلم إذا تسلط أعداء الله على البلاد فله أن يتقي منهم تقاه يدفع شرهم وإن صبر فله أجره إن صبر كما صبر أحمد رحمه الله تعالى فله أجره وكما صبر بلال رضي الله تعالى عنه أحد أحد ولم يواتيهم بما في الظاهر فهذا أيضا لا يثرب عليه بل هذا جائز وهذا جائز، فإن ثبت وكانت عنده قوة إيمان وما مال إلى التقوى هذه مجرد رقصة إلا أن تتقوا من تتقاه مجرد رقصة، لكن ثبت ولم يوافقهم في الظاهر له ذلك، فأحمد ثبت في أعظم فتنة أو من أعظم الفتن فتنة خلق القرآن وما وافقهم الظاهر ولتقى منهم تقا صبر على الجل وعن استجنا الضرب. وغير ذلك ما حصل له ومن أهل العلم الوافقون في الظاهر خاب على نفسه واتهم ما أرادوا في الظاهر مع إبقان الخير والعقيدة الصحيحة السليمة كما يذكر ذلك عن بعضهم أنهم سألوا عن خلق القرام فقال التوراه والإنجيل والزبور واصح الظاهيم وموسى كل هذه مخلوقة وهو يعني أصابع كل هذه مخلوقة يعني أصابع مخلوقة تركوه وهكذا غيرهم بعد ما عدها بأصابعه نشر الأصابع فقال كل هذه مخلوقة وهو شيد الأصابع فهذا التقى منه تقاتل ورخص له لا بأس أنه يرخص له في هذا الأمر حاصل تقيه تقيتان تقية لفاق وكفر وزندقة وهو يتقي من أهل الإسلام السيف ويتقي القتل من أهل الإسلام فيظهر لهم الموافقة في الظاهر ويبطل الزندقة والكفر بالله كما يصنع الرافض فهذه تقيه محرمة وتقيه جائزا ليتقي المسلم شر الأشرار وشر أعداء الله سبحانه وتعالى فربما تكلم معهم بكلام حسن ولم يخالفهم بالظاهر وربما أتى بشيء موافق بالسانة في الظاهر إلا من أكره وقلبه مكمئن بالإيمان كل ذلك لأنه لهم سطوة ولهم أدى وشر وعرامة على أهل الإسلام فإن حصل هذا كما حصل في أيام اشتراكي الناس هدأ لا تشحد كان يتكلم لأنهم أشرار لا يتكلم أحد بالدين إلا يقتلوه وهينوه يذلوه وهكذا أيضا كما يحصل لبعض إخواننا في تلك البلاد في تلك البلاد التي سيطر عليها الرافض في اليمن تجدهم ربما يهدأوا ويسكتوا ولا يتكلموا فيهم من قريب ولا من بعيد ويقولوا بعد حالهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمسهم بشيء، ولا يمسهم بشيء من الكلام فيهم، فيتقو منهم تقا، فلهم ذلك، وليسني أحد أن يترب عليهم لماذا لا يتكلمون، لماذا لا يقولون أنت ما تفهم، ما تفهم الله هذا الكلب النجس قيطر على تلك البلاد، ولو تكلم لأههم، ولأهانهم، وربما وصل الأمر للقتل القتل من الله. تجد بعض من لا يفهم من إخواننا ليش ما يتكلم إخواننا في الشمال في المناطق الشمالية لماذا لا يتكلموا بالحوثي لماذا لا يحسون على الجهاد أنت يا بطل ليش ما تتكلم في الجماعة اللي قريب منا هنا تكلم فيه في النسايد شوف إيش فعلوا بكم جماعة الذين هم قريب منا هؤلاء لماذا لا تتكلم في يا بطل يعرف الشيخ صلة ولايك ليش ما تعذرهم لماذا لا تعذرون لايك الذين لا يتكلمون ولا يحسون على الجهاد ليش ما يتكلموا في الرافضة أنت إن كنت الإمام محمد في زمنك تكلم في الجماعة هنا انظر ايش فعلوا بك قال رحمه الله قوله تعالى ومن يفعل ذلك أي موالات موالات الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين فليس من الله في شيء أي ليس من الله ليس من دين الله في شيء فبعض الناس عنده حماس فارق وتجد من أجمل الناس وليس له مشاركات في الحروب تلك حروب الرافضة المتقدمة ولأن لما قام الدول ظهر بالبطولة هذه ظهر بهذه البطولة وأنه عنتر من شداد لزمانه وتلك الأيام كان منكس راسه أما كان السنة مساكين في يقومون بما أوجم الله سبحانه وتعالى عليهم ولكن الآن لما صارت الأموال وصارت دول فيها تجد ليش ما يتكلم فلان وليش ما يفعل فلان فحسبنا الله نعم الوكيل من هؤلاء الذين ضررهم على الدعوة أكثر من نفعهم قال إلا أن تتقوا منهم تقاتا يعني إلا أن تخافوا منهم مخافة قرأ مجاهد ويعقوب تقية على وزن بقية لأنهم كتبوها بالباء كتبوها بالياء ولم يكتبوها بالألف نعم كتبوها بالياء ولم يكتبوها بالألف فقرأها مجاهد ويعقوب تقية وقرأ السبعية المعلومة تقاتا إلا أن تتقوا منهم تقاتا والتقية كما سمعت تقسيمها لأنهم كتبوها بالياء ولم يكتبوها بالألف مثل حصاه ونواه وهي مصدر يقال تقيته تقاتا وتقى تقية وتقاء فإذا قلت التقيت كان المصدر الاتقاء وإنما قال تتق من الاتقاء ثم قال تقاتا ولم يقل اتقاء لأن معنى اللفظين إذا كان واحدا يجوز إخراج مصدر أحدهما عن لفظ الآخر لقاعد يحفظها جميلة جميلة حقه أن يقال اتقي منه اتقاء ولكن هنا قال فاتقوا تقاة ولم يقل اتقاء على القاعدة التي ذكرها لأن معنى اللفظين إذا كان واحدا يجوز إخراج مصدر أحدهما على لفظ الآخر نعيد هذه الفائدة فإذا قلت اتقيت كان المصدر الاتقاء وانما قالت اتقوا من الاتقاء ثم قال تقاتا ولم يقل اتقاء لان معنى اللفظين اذا كان واحدا يجوز اخراج مصر احدهما على لفظ اخر كقوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا ولم يقل تبتلا بان معنى اللفظين اذا كان واحدا يجوز إخراج مصر احدهما على لفظ الاخر وان مصر تبتل تبتلا تبثنا تبتل تبتلا وقال تبتيلا يعني المعنى واحد كقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا ومعنى الآية أن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم الكفار يخافهم فيداريهم باللسان كلام جميل معنى الآية مختصر نعيده ومعنى الآية أن الله نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان هذا الذي يدل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى لا ما يصدر عن الجهال هذا كتاب الله ينطق بالحق سبحانه ومن كان بين هؤلاء المجرمين خاف على نفسه فلهو أن يتقي منهم تقاتا لكن لا يعينهم على أهل الإسلام كما يصنع هؤلاء الله أخبرني أخونا أنا أريد أذكره قال بعضهم من طلاب ذاك المجبر قال كان يسجل على بعض إخواننا ويذهب والأخوان أدوه يذهب ويسمع الكوتيين يقول فيكم كذا وكذا والأخ كان يتقي منهم تقام لا يظهر شيئا بس مجلس خاص تفلت بعض الكلمات فذاك النذل يضع الجهاز في جيبه ويذهب يسمع الحوثيين. وأنه قال فيكم كذا وكذا إلى آخره وهو من طلاب ال... هذا المعروف محمد ليمان وهو ايضا كذلك <تصفيق> ورني شيع عبد الرزاق أيضا عنه أنه قال يقلب علينا الحوثيين يأتون يجتمعون عنده يسألونه يسألونه هذا عبد الرزاق منكم تبعكم هذا قال لا هذا تبع الحجوري تبع الحجوري لا إله إلا الله تريد إيش يعني هنونه يدل له قل الله مدبر الله مدبر يعينونهم علينا تبع الحجوري قال يقول لهم قال أخبرني بعض أقارني إنه يقول لهم هذا تبع الحجوري يعني عليكم به ما يموت الله نبص إلى هذا الرجل أبدا لا من قريب ولا من بعيد حرام عليكم والله لو جاءوا إلينا وقالوا كيف الإمام قلنا الله أعلم رجال مسلم يا جماعة الحموة عل الله يهديهم صلحا ولا جزلا نظل لهم عليكم به الله لخوان المسلمين ما نرضى لهم من الحوثي شرا وهم لخوان المسلمون يعادون ويفعلون بلا ما يفعلون لكن والله أنهم خير من من الأرض من, من هو في أرض اليمن من الحوثيين وهم مسلمون على بدعه وضلاله ولا نرضى لهم شر من الحوثي أن يتصلف عليهم ويهينهم فضلل عن من هو ربما يكون قريبا شيئا ما فما يرحموننا أهل البدع ما يرحموننا أبدا وهذا يسجل عليهم ويعطين لأسياده يسمعهم الكلام ده لأنهم على الله سيذلهم الله قال رحمه الله إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم الكفار يخافهم فيودارين باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما ما أحسن هذا الكلام دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما ولا مالا حراما من غير أن يستخل دما حرام ولا مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين له القيود المهمة أو يظهر الكفار على عورة المسلمين والتقيه لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية لا تكون مع خوف القتل ومع سلامة النية فإن اللسان لا توافق جنان في جنان له اعتقادوا الليسان لها فقط مجرد نطق وإلا يعتقد كفر هؤلاء وخبث هؤلاء ويعرف ما هو عليه من الشر ولكن ربما نطق بلسانه ما لا في جنانه لأجل الدفع عن نفسه وعلى هذه القيود التي ذكرت لا يستحل من حرام ولا مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين هذا كله لا يجوز قال والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية قال الله تعالى إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان هذه قاعدة التقية إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان بهذه القيود وأما الثاني ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا الذي يحصل له عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى قال ثم هذه ثم هذا رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم ولا يقال هذا متهور هذا عنده حكمة ما يعرف مصلعة نفسه هذا مو صحيح فإن صبر حتى قتل فله أجر عظيم فإنهم صبروا أنبياء ولم يواتوا قومهم ويخضعوا لقومهم بل دعوا للتوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحصل لهم قتل حصل لهم قتل كل ذلك بسبب مخالفتهم لأقوامهم فيما هم عليهم الشرك من الله سبحانه وتعالى وهكذا أيضا من أعظم النماذج ما حصل لإمام أحمد رحمه الله يضرب مثلا عظيما في هذا الباب فإنه صبر وقتل غيره ممن صبروا قتلوا هو يعلم أن مصيره ربما القتل مصيره مصيره أولئك لولا أن الله نجاه لطف به وأراد الله سبحانه وتعالى أن يمقيه دخرا لأهل الإسلام فياقر به أعين أهل الإيمان ويسكن به أعين أهل النفاق والعصيان رحمه الله تعالى وفعلا حصل هذا لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فالإمام أحمد خلف فانتفعت به الأمة وحصل ضرر لأهل ذهوا به وهذا الذي يجب على المؤمن وعلى العالم من ينتفع به أهل الإيمان وأما أهل العصيان والنفاق والتمرد على الله سبحانه وتعالى فهؤلاء ما يرون منه إلا ما يسؤهم ما يسؤهم بين عارهم يكشف سترهم ولا هواد معهم فهذه القاعدة إذا خلف الشخص وعطال الله في عمره ينتفع به أقوام من أهل الخير ويضر به آخرون من أهل النفاق والشقاء <تصفيق> فهذا لا بس به لن يقال له متهور, متهور ولا يقال لما عنده حكمة ما عنده معرفة مصلحة الدعوة إلا آخذ ذلك فإن صبر فله ذلك يبين عوار أهل الأهواء وصبر إذا كان سيحصل في ولا ينتقل الضرر إلى غيره فيأخذ غيره بجرمه أو يأخذ غيره بهذا الشيء الذي يقوم به فهذا خطأ فإن كانوا رأىه أناس ربما يحصل لهم ضرر بسبب كلامه بسبب كلامه فليتكلم لا لأجل نفسه وإن من أجل غيره في أجل حاله وأما إذا كان الضرر مقصور عليه فله له أن يصبر على ما يحصل له يصبر وأما إذا كان له أتباعه يتضرر أتباعه بما يقول وما يفعل فيحجم هنا يحجم حتى لا يحصل له أو لا يحصل لأتباعه ضرر بسببه لأن الضرر ما هو مقصور عليه فقط بل على غيره <تصفيق> هذه من الحكمة قال ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم وأنكر قوم التقيه اليوم الصحيح أنها الماضية إلى يوم القيامة كما قال الحسن رضي الله تعالى عنه فيما تقدم النقل عنه قال التقيه إلى يوم القيامة تقي الحق التقيه الحق هذا القيد من عندي لكن هذا المقصود بالعهديه بأل هنا التقية إلى يوم القيامة ولا باس الله يقول إلا أن تتقوا منهم تقا ما في ناسخ أخجاء للتقية واستعملها السلف رضي الله تعالى عنهم في فتنة خلق القرآن مع أولئك الظالمين الجائرين من أولئك الأولاد الأمور استعملوا التقية كثير منهم استعمل التقية عملا مثل هذه الأدلة إلا من أكره وقلبهم اطمئنهم بالإيمان إلا أن تتقوا منه تقاه فالتقية ماضية إلى يوم القيامة قال أنكر قوم التقيية اليوم قال معاذ بن جبل ومجاهد كانت التقيية في بدو الإسلام قبل استحتام الدين وقوة المسلمين يؤمن اليوم فقد عجز الله الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم وهذا جائز لهم رخصا من الله سبحانه وتعالى أن يتقوا من عدوهم إذا سطى عدوهم عن البلاد أو كانوا بين أظهر عدوهم وأهل الإسلام الذين يدافعون عنهم بعيد منهم وربما لي تمكنوا من الدفاع عنهم فلاهم أن يظهر التقية فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم وقال يحيى البكاء قلت لسعيد بن جوبير في أيام الحجاج إن الحسن كان يقول لكم التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان فقال سعيد ليس في الإسلام تقية سعيد كان من لا يرى هذا ذلك جابه الحجاج بذلك الكلام وأدى إلى قتله وصبر رضي الله تعالى عنه صبر وقال الحسن صواب وما صنعه سعيد صواب أنه يصبر ما فيه مانع لكن سيتحمل الأذى ويقتل لا بأس ليس بالإسلام تقية إذا ظهر الإسلام وأهل الإسلام على الكافرين نعم ليس صنع تستعمل بداها الكافرين وهم في ضعف وفي وفي خور وما يستطيعون نضروك في شيء ولو مسوك قام أهل الإسلام لأجلك وصرقوا في وجوههم أنا ما يشدعي لتقية وهم في ذل وفي خوف كما هو الحاصل في أيام عمر وما حصل من الذل للكافرين ما يستطيعون نفجرون على المؤمنين وعلى أهل الإسلام يعرفون ماذا سيصنع بهم هذا أمر آخر أما إذا حصل وعاد شيء من العهد المتقدم في أول الإسلام حصل ضعف لأهل الإسلام وسيطر الأعداء على البلاد وملك رقاب العباد فله من يظهر التقية وهي إلى يوم القيامة كما يقول الحسن فقال سعيد ليس في الإسلام تقية إنما التقية في أهل الحرب قوله تعالى ويحدركم الله نفسه أن يخوفكم الله عقوبة على مؤلاك الكافرين وارتكاب المنه عنه ومخالفة المأمور وإلى الله المصير مرجعكم المهابكم إلى الله جل هذا نكتمي به كان الكلام اليوم على قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه مع قوله ومن يفعل ذلك أي موالاة الكافرين في إظهارهم على المؤمنين وإطلاعهم أيضا إطلاعهم على أخبار أهل الإيمان فما معنى إلا أن تتقوا منهم تقاه صلى نعم إلا أن تخافوا منهم مخافة فلكم أن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تقاه أي أنكم تظهر الموافقة في الظاهر ولكن بهذه القيوة التي ذكرها من غير استحلال دم حرام أو مال حرام أو من غير إظهار الكافرين على عورة المسلمين فهنا لا بس